الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعدها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شيء ملك أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعليه وآله وسلم أما هذا من عند المسلمين والتي لا يخالب فيها عالم عرق العلم وتفقه في أصول هذا الدين وجوه البراءة من مواطقة اليهود والنصارى وكل دل الأهل الكتير ودل على هذا عدة نصوره كتاب الله في سنة رسول الله منها قوله عز وجل يا أيها الذين أن لا تتخذوا يهود والمصار أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوله منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي قوم الظالمين وقوله عز لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من ذول المؤمنين وقوله عز وجل لا تجد قوماً يؤمنون ذي الله واليوم الآخر يواجدون من حتى الطاقة ورسوله الآخر الآخر وهذه الآيات لا تتعارض مع قوله عز وجل لا ينافر الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهما تقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين فهذه الآية تنص على وجود المعاملة بالعدل وبالبرر مع أهل الزمة وأهل العهد والأمان الذين بيّننا حقوقهم ولكن هذا لا يعني أن تحضر في قلبك المودة والمحبة لهم ولديرهم فصارقوا لين أن تعاملهم بالعدل وأن تحب مؤتقدهم ودينهم وأن تنسبهم إلى أفوة المسلمين ومن ثم هؤلاء ليسوا متساوين مع المسلمين في الحقوق والواجبات ويجب أن يميز الحاكم المسلم والحكومة المسلمة بين المسلمين وبين النصارى تنييذاً واضحاً في المؤتقد وفي الأحكام وفي الهيئة بل إن مخالفة اليهود والنصارى أطل من أصول الإسلام الصلاة رسول الله صلى الله في عدة نصوص خالفوا اليهود والنصار أعفوا الزحاب وحفوا الشوارك خالفوا اليهود والنصار إلى ونحوينهم النصوص المخالفان هؤلاء أصل من أصول ديننا ومن ثم بنى شيخ رسلات المثالين كتابه اقتضاع الصراط المستقيم على فرصيخ او على بناء هذا الأصل أو على باير هذا الأصل اختباء المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم في من اليهود والنصر فكلفة تصير المخالفة مساواك إلا عند هذه الأحزاب التي لا تعرف شيئا عن الإسلام أو تعرف ولكن تمكن <تصفيق> و ولكن الواجد ودعوة هؤلاء إلى الدخول إلى الإسلام إلى دعوة أولى النصارى بالحكمة ومن معذة بقوله عز وجل ولا تجادل أهل الكتاب إلا بلدها أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا الذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلى هنا وإلى أمواحد وإله ونحن لو نشلمون فإن هذه الأحزاب التي تدعي الإسلام من هذه الثوات والنصول المحكمة وقد قرروا في مبادئ وأصول فزبهم أنه لا تمييز عندهم على أساس الدين لا في الحقوق ولا في الواجبات وأنهم يدعون إلى دولة مدنية ديمقراطية يتساوى فيها المواطنون جميعا بغض النظر عن تقديم وعن دينه أن هذا الإسلام يا الله أم أن هذه نفس مبادئ الأحباب العلمانية والاشتراكية والإجرارية ما الفرق بينهم الآن؟ لا فرق لا فرق إلا في بعض الكلمات التي اتخذوها شعارا فقط إن كان هؤلاء يريدون الإسلام حقا وصدقا فكان الواجب عليه أولاً أن يعلنوها بكل صراحة في كل ممتدى نواد نحن نريد دولة الإسلامية تحكم الكتاب والسنة ومن هدث نبي الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الإسلام لا دولة ديمقراطية ولا دولة ديبرانية ولا دولة مدنية دولة إسلامية ويصرحون هذا الرف الالجلال والسنة لأنهما هما المصدر الرئيس الأوحد لذي الشريعة وهذه العبارة التي يفرحون بها ويناظرون من أجل الحفاظ عليها في الدستور المصري الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي هذا لا يفسق ولا يجب هذا يعني أن هناك مصادر أخرى يجوز الاحتكام إليها بل الواجب أن يقال أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للرئيسي بالتحاكم ويتعتمدوا على الكتاب والسنة وفقر وأحكام ثلثة هذه الأمة شين أرادوا حقاً صديق الإسلام عليهم وعنوا هذا ونعود إلى حكم الديمقراطية الديمقراطية هي مبدأ أو عقيدة أجنبية وضعها الكفار من قديم قيل إن التاريخاء يعودوا إلى الإغريق واليونان قديما وهي تقوم على مبدأي خليفين يناقذان الإسلام من أصوله المبدأ الأول حكم الشعب بالشعب أن الحكمة للشعب ويختار الأحكام ويختار من يحكمه مهما كان حاجة. المبدأ الثاني مبدأ الأغلبية والتعددية التصبية أن الحكمة للأغلبية مع إجازة تختيت الدولة الواحدة إلى عدة أحزاب تتصارعوا عليه على هذا وهذا مما جاء الإسلام بتحريمه أصلا وفرعا فإن الإسلام جاء ليحرر العباد من عبادة للعباد إلى توحيد رب العباد فالحكم لرب العباد ليس للعباد ليس للشعب هذا أولاً ثانيا أن الإسلام جاء لاجتماع الأمة على هذا المنهد اشتغبه دون تحذب بينهم ودون ان تتفرق الى احزاب يصارع بعضها بعضا ويغضر بعضها بعضا هم يدعون الى التعدلية الحذية والاسلام الحب فيه لله ليس للاغلبين ليس للاغلبين هم يقللون الاغلبيه يجعلون الحكم لها لو الاغلبيه حكمت بالغاء حكم شرعي ف الأغلبية هو المقدم في شريعه الديمقراطيه لو الاغلبيه حكمت باقرار الشر لا يجوز مخالفته لا تجوز مخالفه الاغلبيه الاغلبيه اقرت الأضرحة التي يعبد أسحابها من دون الله حكم الأغلبية هو يسود الأغلبية أقرق بأن السنة تشدد ورجعية حكم الأغلبية هو الذي يسود كل هذا تحت مسمى الإسلام فكما بينت وأكرر إن خطورة هذه الأحزاب وإن كانت لا, تق... يعني لا تنفي خطورة الأحزاب العلمانية لكنها لا تقل عنها الخطورة لأنها تدعي الإسلام فالخطورة أن هذه الأحزاب مع الوحف تبدل وتغير أصول وثاوة من الإسلام والمسلمين تحت مسمى الإسلام هذه الخطورة والخطورة الثانية أنهم سوف يباخذون الإسلام إلى أهله باسم الإسلام وهذا الذي حدث في بعض البلاد التي تمكّلت من هذه الأحزاب فصار المسلمون يبخذون دهول المساجد بسبب هذه الأحزاب وصاروا يبغضون السنة ومن ومنهز السلف لأنهم دوروا لهم السنة ودوروا لهم من السنة لمن يدعي السنة الذين يدعون السلفية والسنة ويدعون إلى هذه المبادئ الإحادية الماثنية الكفرية بخلال ما هو عليه من صراع على ختمة وهذه بوادة بدأت هنا في مصر فنحن لم نذكر بهذا نذكره من أجل أن نخافض على مغفقدنا وأن لا نأخذ الإسلام هؤلاء وهذه الأحلام هذه الدعوة التي تؤكد عليها يجب على عالمة المسلمين الذين يصل إليهم كلام هذا أسأل الله يبلغ كلامي إليه أن لا يأخذ الإسلام بهذه الأحزاب هي لا تنظر الإسلام لا عقيدة ولا شريعة ويكفيهم الأنفرأ التي ذكرتها كالذلال على هذا ويبأل أبعض ما هو الطريق وما هو الحل <تصفيق> الحل والطريق أن يغود كل واحد فينا في خاصة نفسه في أهله إلى تحكيم الإسلام والتفقه في شريعة الإسلام وأن يحكم على أهله وبيته بهذا الإسلام مع الصبر والدعاء والإصلاح بالتي أحسن كل على قبر ما أتاه الله من أسباب هذا الذي نستطيع وهذا الذي نرجو النجاة عند الله به هذا الذي نرجو نجاة عند الله في الدنيا وفي الآخرة فمن أراد النجاة عليه أن يرجع إلى كتاب الله إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ما كان عليه سلب وإلى الأمة وبهذا يكون حقا عليه فإن مات مات على خير إن شاء الله وإن عاش عاش على خير وأما الخوض في هذه في هذه الأهواء فإنه لا يضر إلا أصحاب أصدر ومآله خطير في الدنيا والآثرة هؤلاء يضيعون دنياه وآثرته في هذه في غرضيه الاخرى ف انا اوجه رساله للاي الله وان لا يكذبوا لا يكذبوا على دين الله لا يظلموا كما فعلى اليهود والنصارى <تصفيق> الذين كانوا يلحون إلى الى كتابيه ما لقرؤه يشبهون اليهود والنصارى في تحريف كتبهم ويقرون في معتقد هذا في معتقد هذه الامه ما ليس منه فنضرئ الى الله من هذا فنسال الله ان ينجينا من هذه الشور وان يسلمنا من هذه المهالك قل فينا العظمه بالله فمن يرضى بالله ربًا فقد هو دين الصراط المستقيم وقد قام بكم صندوق الشؤون دي استغفرك وأتوب إليك صلى الله عليه وسلم